بوك تو <تصفيق> نيلي تيست أربعة عشر أربعة عشر واربت الألوان الألوان لوميون والك الثلج أبيض الثلج أبيض الشمس صفراء on kollane al shams safraa al shams safraa apelsin on orange السماء on sininen. As-samaa zarqa'. As-samaa zarqa'. بيلوان حل السحابة رمادية السحاب رمادية رهبيتون مستات إطارات العجلات سوداء إطارات العجلات سوداء ميس وارفيون لومي، والك ما لون الفلش؟ ما لون الثلج؟ أبيض مس وعرفي عن باية؟ ما لون الشمس؟ أصفر ما لون الشمس؟ أصفر مس وعرفي عن أبالس؟ ما لون البورتقالة؟ بورتقالي ما لون البورتقالة؟ بورتقالي ميس وارفي ان كرس بناالي ما لون الكرس أحمر ما لون الكرس أحمر ميس وارفي ان طاevas سنينة ما لون السماء أزرق ما لون السماء أزرق Mis värvi on rohi, roheline? Mää launul osb, ahtar. Mää launel osb, ahtar. Mis värvi on muld, pruun? Mää launu turba, bunnija. Mää turba, bunnija. Mis värvi on pilv, hall? ما لون السحابه رمادي ما لون السحاب رمادي مِسْفَرْ وَ ما لون اطارات العجلات اسود ما لون اطارات العجلات أسود